وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته وأشكر لي صاحب المنزل استضافتنا وللإخوة الذين أشرفوا وأعدوا هذا اللقاء وهذا الجمع وهذا المجلس أبارك الله فيهم جميعا ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه وأذكر لكم في البداية برنامجنا في هذا اللقاء البداية هذه الحصة وهناك حصة في المساء لها بعد العصر من الخامسة والنصف يعني في نحو ساعتين. ثم حصل تغيير في الحصة في يوم الاثنين غدا إن شاء الله كان من المقرر أن تعقد مساء ثم غيرت إلى الصبيحة ابتداءا من ماذا سأبلى الحميد من التاسعة مثلا من التاسعة إذن هذه حصه الثلاث نتدارس فيها كتاب الطهارة من متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى بقى يعني الحصة الثلاث كما قلت لكم بعد الحصة عندما ينتهي تنتهي الحصة يعني يفتحوا باب لأسئلة لما جرى وما استمع إليه في الحص. المتن الذي نتدارسه كما ذكرت لكم هو متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله وهو متن تحدث فيه صاحبه عن عن الايمان وعن الاسلام وعن الاحسان. تحدث عن الإيمان في كتاب العقائد وتحدث عن الإسلام في صلاة كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج وعقد الفصل الآخير لما سماه بكتاب التصوف وهوادي التعرف المهم هذه هي الأمور الثلاث الرئيسية التي تكلم فيها عبد الواحد ابن عاشر في نظمه هذا ومجموع الأبيات التي فيه ثلاثمائة وسبعة عشر بيت خص منه يعني أذكر لكم قسمه الرئيصة المقدمة من البيت الأول إلى الخامس مقدمة كتاب الاعتقاد مقدمة كتاب الاعتقاد من البيت السادس إلى الثاني عشر كتاب أم القواعد ومن طويت عليه من العقائد من البيت الرابع عشر إلى السابع والاربعين مقدمة في الأصول من البيت الثامن والاربعين إلى الثاني والخمسين كتاب الطهارة الذين تدارسواه اليوم إن شاء الله من البيت الرابع والخمسين إلى الثامن والتسعين كتاب الصلاة من البيت 99 والتسعين إلى كتاب الزكاة من البيت المئة إلى البيت المئتين وعشرة كتاب الصيام من البيت مئتين عشر إلى وثمانية وثمانية كتاب الحج من البيت مئتين إلى و... و... البيت 290 وكتاب الأخير اللي هو مبادئ التصوف من 291 إلى آخره، ومجموع أبياته ثلاث وقد قال فيها أبيته 14 عشر فصل بعد مع ثلاث مئة عدد لكنه يعني هو ذكر بأن الأبيات في نغمه 314 مع أن فيها أكثر من ذلك لعله تجوز في ذلك ولأن المقدمة ربما لا تدخل في شربه. الأمور التي تعرض لها فهذا هو الأقسام الرئيسة للنظم نحن كما قلت لكم إنما يعني نعتني في هذه الجلسات بكتاب الطهار كتاب الطهارة فقط اللي هو الكتاب الأول في العبادات أريد أن أقول لكم بأننا عندما نتدارس مصنفات الفقه لا نتدارسها متعصبين إنما نتدارسها مستبصيرين وهو أننا نتدارسها نتفهم معانيها ما عرفنا فيها من أنه حق وهو الغالب المعظم اتبعناه وما وجدنا فيها مما يخالف الدليل الذي علمناه تركناه فمدارستنا للفقه ليست مدارسة تعصب وليست مدارسة يقدم فيها كلام الناس على كلام الله فالمذاهب الفقهية الإسلامية إنما كان غرض أصحابها خدمة شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعيمتها المتبوعون أيمة المجتهدون فما أصابوا فيه فهم أجورون أجرين وما أخطأوا فيه فهم أجورون فيه أجر واحدا والذي يريد أن يتبعهم لا ينبغي أن يتعصب لهم فإنهم ما كانوا أهلة عصر وهذه المسألة لا ينبغي أن تضاعه أن يضعها طالب العلم الذي يدرس المصنفات الفقهية مصبع عينيه حتى لا يقع ويتورط في التعصب للمذاهب. نحن في جلساتنا هذه نفهم النظم ونشرحه شرحا موجزا بحسب ما يسع المقام ونذكر ما حضر من الأدلة إما الأدلة الموافقة لما ذكر في هذا النظم من أحكام وربما تحضر بعض الأدلة التي تكون على خلاف ما هو مشهور في مذهب مالك من الأحكام وكل ذلك على وجه الاختصار وأريد أن أنبه إخواني يعني على طريقة مدارسة هذه المصنفات وهو أن المرء يقرأ المصنف يقرأ المصنف به حفظه يفكك المصنف هذا بحيث يفهم معناه هذه مرحلة أولى مرحلة ثانية يستدل لأمهات مسائل بحيث يعرف في الباب آيات مثلا معينة يستدل بها على ذلك الأحكام أحاديث معينة أدلة أخرى يمكن في مرحلة ثالثة يذكر الأقوال المخالفة للأئمة الآخرين فيقارن بين أقوال أهل المذهب وأقوال الأئمة الآخرين يمكن هذا يطبقه على باب واحد ويمكن أن يطبقه على مصنف كامل، وبذلك في نهاية المطاف يخرج عليكم السلام، وبذلك في نهاية المطاف بعد هذه المدارسة يخرج إن شاء الله وقد يعني حصل على شيء من الفقه المستدل إلى الأدلة والمستبصر بالأصول. إذن الكتاب الذي تدرسه هو كتاب الطهارة. أشكر لي منكم يحفظ البيت الأول. يال. اللي يحفظ إحنا توعدنا باللي مذبين أنا حفظوا شوية. أشكر اللي يحفظ. أي. حسمه. من هذا البيت الأول من هذا الكتاب. سبحانك. أقرأ عليكم الأبيات الثلاثة الأولى في كتاب الطهارة حيث ابتدعه صاحبه بالحديث عن المياه. عن الماء لماذا الحديث عن الماء لأن الماء هو الذي تحصل به أبا. فقال كتاب الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالما إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب كم بيتا؟ ثلاثة. هذه الأبيات ذكر فيها حكم الماء بين فيها حكم الماء الذي ماذا تحصل به الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما كلمة ما هنا كلمة مقصورة وأصلها ممدود ماء للوزن فصل وتحصل الطهارة بما أي تتم الطهارة وتحصل ويعتد بها وتعتبر مقبولا ما هي الطهارة؟ الطهارة إما طهارة حدث وإما طهارة خبث وطهارة الحدث المراد بها الوضوء والغسل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كيف تسمى هذه؟ طهارة الحدث الطهارة من الحدث والحدث كان قسما؟ نوعان طهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى إذن هذه طهارة الحدث كيف طهارة الخبث بمعنى إزالة الخبث إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدانه ومكانه كيف تسمى هذه طهارة الخبث كل من طهارة الحدث وطهارة الخبث محتاجة إلى الماء ما صفة هذا الماء هو الذي ذكره هنا كيف قال إذن في البيت الأول؟ أقرأنا محمد فصلهم بما تحصل الطهارة بما تحصل الطهارة تحصل بالماء ما صفة هذا الماء السالم من التغير سالم تغير ماذا تغير لونه أو طعمه أو ريح سالم من التغير فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء كيف ما كان هذا الشيء سالما تغير ماذا تغير اللون والطعم والريح إذا كان الماء ليس متغير اللون والطعم والريح يسمى الماء المطلق كيف يسمى ماء المطلق هذا ماء مطلق لا لون له ولا طعم ولا ريح هذا تحصل به طهارة الحدث وطهارة الخلف واضح فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء كيفما كان هذا الشيء طاهرا أو نجسا طيب ثم قال ماذا البيت الثاني إذا تغير بنجس طورحا أو طاهر لعادة قد صالحا قرأ البيت هذا يا سعبد الحميد إذا تغير بندس طريحه الطاهر لعادة قد صلوا إذا تغير بنجس هذه تقرأ بسكون الجيم وأصلها نجس لكنها للوزن تقرأ بنجس معنى إذا تغير بشيء نجس وهذا يطرع علينا مسألة إيش هي ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة لأن أنت وأنت تعرف الحكم على الشيء فرع عن تصوره أنا لك أن تحكم على هذا بأنه طاهر أو هذا بأنه نجس إلا بعد أن تعلم الأعيان الطاهرة من الأعيان نجس إذا تغير بنجس طرح هذا الماء المطلق الذي لم يتغير لأنه ولا طعمه ولا ريحه إذا تغير بنجس طرح فلا يستعمل في عادة ولا يستعمل في عبادة لا في أكل ولا في شرب ولا في غير ذلك من العادات ولا يستعمل في العبادات من وضوء وغسل إذا تغير بنجس طرح إذن الماء المتغير إما أن يتغير بنجس بنجس وإما أن يتغير بطاهر فإن تغير بنجس ما له يطرح ما معنى يطرح يترك ولا يستعمل لا في عادة ولا في عبادة أو طاهر لعادة قد صالحة أما إن تغير بشيء طاهر مثاله عجين لبن سكر يتغير طعمه سكر ليه يعني, يعني إذا تغير بشيء طاهر يستعمل في العادة ولا يستعمل إذا تغير بنجس طريح أو طاهر لعادة أو طاهر يصلح للعادة أو طاهر لعادة هذه كل قد صالحة ذيك لعادات متعلقة بصالحة من أو طاهر قد صالحوا للعادة إذا تغير بطاهرين يصلح للعادة واضح كيف إذا تغير بنجس طريح أو طاهر لعادات قد صالحة ثم استدرك الناظم شيئا من المياه من الماء الذي يتغير. وهذا وش قال ما أي من رص شو كل راح أحفظ إلا إذا لازمه في الغالب كم كم مغرتين فمطلق كذا قال بين لنا أن الماء إذا تغير بما يلازمه في الغالب. ماء مثلا النبع نبع الماء يمر على صخور طينية فيتغير لونه بها كالمغرى أو المغرى طين أحمر يصبغ به فإذا مثلا مر الماء على هذا الطين وتغير لونه وهذه المغرى مما يلازم الماء فهذا يعسر الاحتراز منه في تجنبه حرج وتضيق على الناس لأنه تغير بما يلازمه تغير بقراره فهذا لا يخرج عن الماء الذي يطهر عن الماء الطهور ليه؟ لأنه تغير بما يلازمه إلا إذا لازمه في الغالب مثلا الطحلب كيف يسموه العامة عدنا الطحلة, الطحلة كيف يسموه لتسموه سوف الجران هذا إذا كان في الماء وتغير شيء من الماء هذا لا يخرجه عن كونه طهورة لأنه ملازم له واضح يمكننا أن نعتبر من الملازم للماء الآن الحواضر الكبرى التي يرضع فيها شيء من الكلور والله من ماء جافيل. في بعض المأهل الجهات هذا ما يعني أنت عندما تضع الماء عند أنفك تشمر له رائحة عندما تشربه يتغير مذاقه فهذا لا يخرجه إن شاء الله عن كونه ماء طهورا هذا معناه إلا إذا لازمه في الغالب أما إذا لم يلازمه في الغالب إنه يخرجه عن كونه ماء طهورا إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة عرفنا المغرة فحينئذ إذا كان قد لازمه في الغالب فإنه مطلق ما معنى مطلق فإنه ماء مطلق تحصل به الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبرات إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فحينئذ يكون ماذا مطلق كالذاب أشار بقوله الذائب إلى أن الماء إذا تغيرت صوره فإنه لا يخرج عن كونه مطلقا وحيان يكون بردا وحيان يكون ثلجا وحيان يكون مائعا وحيان يكون ندا فهذه الصور للماء لا تخرجه عن كونه مطلق واضح كيف؟ هاي الأبيات نقرأها الآن تقول لي حفظها سلام الله فصل وتحصل الطهاء كي بعض منبهكم شوف ما لم أرى لحد الآن نظم عبد الواحد بن عاشر محقق طلعت على عدة نسخ ما من نسخة إلا وتجد فيها يعني فسادا في النظم وخلطا والأولى سيماء شرحة شرحة نظم بن عاشر التي طبعت مؤخرا كشرح ميارا سواء الصغير أو الكبير فمع الأسف الشديد ولذلك احيانا فصل يديرها فصل يديرها عنوان وهي فصل داخله في النظمه كي راهي عندك فصل ويديروها عنوان لأن من يشرف على هذه الطبعات لا علم عنده فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بما من التغير كي نعرفوا هذيك من التغير يعرفوا النحو صيفه بما بما يعني بما ما لهما بما من التغير بما إن خال من التغير بما من التغير سالمين من التغير بما من التغير بشيء سالم يعني تحصل الطهارة بما إن سالمين من التغير واضح ذهποين قصدون وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء ظاهر أو نجس سالم ثم بينا إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كذلك عرفنا الأمية مليح ينجم أي واحد منكم يشرحها الآن؟ كنقل الوحدة ينفرها لي فضل مغرة مغرة مغرة مغرة على حسب ما اطلعت عليها لكن هي مضبوطة بالضم كيف هي مضبوطة عندكم؟ بالضم بالضم في العرب الناشر يشرحها مغرة مغرة مكتبها مغرة وكذلك في قاموس في لسان العربي مغارة بفتح الغين مغارة إذن الأبيات هذه عندكم قدرة الآن بها تشرحها واضحة ولا لا واضح خلاص. واضح. يعني أيها شكو اللي ينثرها لنا ينثرها كأنه يكتب فيها ستسطور مشكلة يعني يعود الإنسان نفسه على نثر المنظوم شعره مدام المعنى واضح يعبر عنه بأسلوبه بلغة بسيطة بيعلمها الناس واضح نعم ماء بماء يعني همزة الممدود هذا قصر قصر الممدود ولضيّرار أو تألى الم الممدود الكلمة الممدودة تقصر أحياناً والكلمة المقصورة تمد إحنا كي نقول في الدرجة الماء خش ما أكلمنا بني الاختصار. على الاختصار قل الماء أو عطيلة شوي الماء فهمت كيف كي نقوله الوظو ما معنى الوضوء الوضوء وكذلك الكلمة ال الكلمة المصروفة تمنع من الصرف والممنوعة تصرف والإضطرار أو تناسُب صورف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. مم. وضع كيف؟ هذا بسبب النظم والوزن وغير ذلك. وكذلك اختصاراً كما قلت لكم: الوضوء الماء، وهكذا. لكن سأقول مثل زكريا. مثل زكريا؟, زكريا. زكريا. هذه ما عليها شهادة لغاتاني. بالصحيح إنك يقولوا زكريا ونقصروها في الحقيقة ما نش نعرفه اللغة. إحنا ربما إحنا غير نقصروها لأنها تحمل على غالب صنيعنا، وهو أننا نقصر الممدود. أما زكريا. هذه قراءة وهذه هذه قراءة نقوله زكريا زكريا نقوله زكريا وضع okay. إذن هذا معنى الأبيات الثلاثة الأول إذن الماء المطلق طهور وطاهر كان الطهور فهو طاهر وهذا دلت عليه آيات كثيرة من الكتاب الكريم وينزل عليكم من السماء ماء هذا الماء اللي ينزل من السماء متغير اللوني والطعمي والريح لا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا واضح كيف وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذا الاستثناء مهوش صحيح نقلع ولكنهم قالوا إنه مما أجمع عليه ولا أحسب أنه مما أجمع عليه لا أحسب أنه مما أجمع عليه لأن هناك خلافا في الماء الذي يتغير لونه أو طعمه ولكنه لا يتغير تغيرا كبيرا وهذه رواية عن مالك هناك الرواية اللي فيها الماء إذا تغير لونه طعمه أريخه إلا ما غلب عليه كما سبق وهناك رواية عنه أخرى عن مالك رحمه الله وهي أن الماء مثلا إذا خالطه نحو العجين ولكنه لم يغلب عليه لا بأس أن يتطهر به وهذه الرواية يعني هي على حديث أو توافق أو حديثا رواه النسائي رحمه الله تعالى ومذهب مالك كثيرا ما تجدون فيه المشهور وتجدون رواية أخرى غير مشهورة ولكنها قد تكون هي الحق وهذا منها إن شاء الله ويستدل على ذلك أيضا بأن الماء الذي يغسل به الميت يضع فيه شيء من السدر ومع ذلك ما سلبه الطهورية واضح كيف؟ هذه إشارات خفيفة فالماء إذن ما له؟ الحديث اللي ذكرناه إن الماء لا ينزجه شيء معناه ما دام لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريخه فإنه لا فإنه طاهر مطاهر وجاء يعني في في هذا الحديث كما قلت لكم رواه أبو رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي ورواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه كين حديث القلتين هذا الحديث يظهر كالمخالف للحديث الذي سبق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الحديث الذي يعني هو في بعض كتب السنان عن ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا حديث اسناده صحيح طعن فيه الإمام بن قيم الجوزية رحمه الله وقال إنه شاذ ذو المتني ليه؟ قال لأنه لم يرويه عن ابن عمر إلا فرد واحد وابنو عمر كان في المدينة ولو كان هذا الحديث ثابتا حتى وإن صح سنده فإن أهل المدينة لم يعملوا عليه وغضو أهل العلم أثبته لكن العلماء كيف تعاملوا معه مع الحديث السابق إن الماء لا ينجس قالوا قالوا بأن إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث يدل على أن الماء أصله أنه طاهر لا ينسجه شيء إلا ما غيأ غلبه عليه فدل على ذلك ودل حديث إذا بلغ الماء قلتين القل عند العرب يعني شيء يعني وعاء كبير يعني يجهد الإنسان في حمله وقدر بعض أهل العلم القلتين بنحو خمس قرب 180 لتر نحو 180 لتر قالوا بأن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل بالمفهوم على أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطته نجاسا فإنه وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يكون صالحا للطهارة لكنه دل على هذا بالمنطوق ولا بالمفهوم, بالمفهوم والآخر دل عليه به بالمنطوق قالوا المنطوق مقدم على المفهوم فهكذا تعامل أهل العلم في الجمع بين الحديثين ومذهب الشافعي على هذا الحديث وهو أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطه نجاسا فإنه لا يصلح للطهارة لكن مذهب أهل المدينة هو الأقوى في هذه المسألة كما قرره الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وكما سبق القول عن الإمام الحافظ ابن قيم عن رحمه الله المهم أن الماء الذي تحصر به طهارتان طهارة الحادث وطهارة الخبث هو هذا وطهارة الخبث كما قلنا تشمل ماذا؟ الثوب وثيابك تطهير والبدن وقد ورد في تطهير البدن أيضا أحاديث منها إغسيل عن المذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الذكر وغير ذلك وطهارة المكان كذلك وهو النبي عليه الصلاة والسلام عندما بال الأعرابي في المسجد يعني قلهم لا تزرموه وأمر بأن يصب على بوله ذنوبا منما دعوه وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. هذا مجمل ما يقال في هذه البيت. واضح كيف؟ من تقل يعون الله تعالى إلى ماذا؟ إلى الف... إلى فرائض الوضوء. يا الله البيت الأول كله راح أوضح. أيه غيرك من شني راح فرائض سبع <تصفيق> نعم فإذن هذه كلمة فصل داخلة. كي عندك عبد الحميد طبعا فرائض الوضوء سبع وهي لكم شيء نضبطوا عليكم فصل فرائض الوضوء سبع وهي على شوي نقف عليها بالسكون وهي وهي الله لا إله إلا تقولوا يقولوا بعض طالب. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ها؟ هي فصل فرائض ضل سبع وهي ذلكن وفور نية في بدئه النظم قراءة قراءة تعالعرب للنظم نعم الوضوء بالقصر ما كانش الهمزة ما كانش ما كانش لكون جيل الهمزة يختل الوزن هذا ممدود قصر فصر الفرائض الوضو سبعوا وهي دلكن وفور نية في بدئه والينوي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عارض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عما مجمع الأذنين بسكون الذال الأذنين والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين كلمة المرفقين حيث اللغة تقرأ المرفقين والميرفاقين هي ميرفق ومرفق لغتان بالصحناء إذا قلنا إحنا هذا يصبح في اللغة مش معناه الناظم أن نحمله نحمله اللغة هو كيف أن نطق بها وكيف أن بها هذا يكون موجود لأن غالبا الأنظام هذه صحابها يضبطوها. يضبطونها بالشكل فمن حيث اللغة نقول المرفقان ونقول المرفقين لغتان وحدها على اسم آلة وحدها آمر آخر هذا هو المرفق الذي يجمع بين العاضد بين الذراع والعاضد مجمع العاضد والذراع هذا يسمى المرفق والله المرفق لأن صاحبه ملك يرتفق به ويتكئ عليه كم العصنت على الجمعة هذاك مشي زق زواق ليش ديكور هذاك العصنت على الجمعة ليارتفاق من الإنسان يتكئ عليه بش ما يعيش ما إذا كان يديرها ويعش يشدها وشد الخطبة بها وبيها خرجت عن عن الحكمة كمان نرجع فنقول ماذا والمرفقين عما والكعبين ها خلي على يدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظاهر خلي الأصابع على يدين وشعر, وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظاهر كي هك كم بيتا؟ أربعة. ها؟ خمس بيات ذكر فيها ماذا؟ فرائض الوضوء. أخي هو شف محمد؟ خلي. إذن هذه الأبيات الخمسة ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها فرائض الوضوء. يقصد واجبات الوضوء. وهو وهذه الواجبات إذا ترك منها المتوضي واحدا لم يصح وضوه يبطل وضوه بخلاف السناني فإنها لا يبطل بتركها مثل موضوه واضح كيف هذا الفرق فصلن فرأى يبطل وضوه قلتكم وضو ملة مقصور هذهك أو مفترض معطوا فعلش لا رفع حدث لكن أصلها يقول فيها أو مفترضا إنه وقف عليها بالسكون على لغة ربيع كما يقولوا واضح كيف؟ إذن إذن ذكر فصل نذك فصلون, فصلون داخل في البيت ما يش عموان فصل فرائض وضوء سبعون وهي ما هي على الترتيب الذي ذكره المؤلف أولاً الوضوء من الوضاء وهي الحسن والبهاء من الوضاء الوضاء وهي الحسن والبهاء وفي الشرع معروف تطهير أعضاء مخصوصة بكفية مخصوص يعني كأن أعضاء طهرها الإنسان يغسلها أو يمسحها على وجه المخصوص هذا الوضوء الشرع علاش يطهر هذه الأعضاء مثلا ليستبيح بها الممنوع يعني الصلاة ممنوع عليه بلا وظهر يتوضع لي يصلي أو يتوضع لي يمس المصحف عند الجمهور القائلين بلزوم الطهار لمس المصحف أو يتطهر ليطوف لي واضح كيف أو يتطهر ليصلي فرضا وهكذا فإذن الوضوء هو تطهير أعضاء مخصوصة على وجه المخصوص لاستباحة الممنوع نعم الوضوء الوضوء هو الماء المعد للطهارة يسمى وضوءا في خلاف لكن الوضوء الماء المعد للطهارة والوضوء هو هذا الفعل هو الفعل ذاته الوضوء هو هذا العمل الذي نقوم به كي نتطهر أما الوضوء فهو الماء الذي يعني إذا كنت قد أعددت هذا الماء لأجل الوضوء فهذا يسمى وضوء. لكن هذا لم نعده للوضوء لمن ذا طيب. إذن قال فصلون فرائض الوضو سبعون وهي يعني نذكرها كما ذكرها المؤلف ذكر الدلك ما هو الدلك هو إمرار العضو إمرار اليد على العضو مثلا يأتي بالماء ويمر اليد على العضو هذا يسمى عندهم الدلك ليس الدلك بالمعنى الدارج الذي يعني الضغط وال... لا الدلك معنى امرار ليادي على العضو او عضو اخر غير اليد فهذا يسمى دلك okay. هذا هو الغسل لا يكفي صب الماء يعني يجيب الماء صبها على عضوك هذا لا يكفي قيل الدلك مطلوب لذاته وقيل الدلك مطلوب لإيصال الماء إلى العضوي لأن الماء إذا صببته قد لا يستقر في العضوي بل يعني لا, لا يستقر فيه فلا يكون غسلا والغسل في مسمى العرب يعني في لغات العرب الغسل هو هذا لا يمكنش مجرد الصبي وإن كان قد جاء أيضا في بعض لغات العرب إطلاق الغسل على الصب نعم السنة أن يأخذ الماء ويصبه على العضو كيف لكن لو قدرنا أنه ما يقدر ما عندك يغرف ممكن لكن هذا لا يكون في إناء قد يكون في واد ونحو ذلك بصع إن له أن يمر العضو عليه ولا يكفي فيه وسيأتي لنا الخلاف في الغسل نتكلم عن الوضو وأحسبوا الله أعلم أن الوضوء كونه لابد فيه من إمرار العضو على العضو أحسبوا أن هذا إجماع بخلاف الغسل اللي هي الطهارة الكبرى هذا سيأتي الخلاف به إن شاء الله إذن أدلكه عرفنا أدلك خلاص الثاني ماذا الفور ما هو الفور الفور هو الموالاة بمعنى أن المتوضي يوالي بين غسل العضوي والعضوي فلا يغسل عضوا ويذهب يرقد يعاود يأتي فيغسل عضوا آخر يغسل مثلا يديه الله وجهه ثم يريح ثم يعاود يغسل ذراعه ثم يقعد شوية ثم لا ينبغي أن يفعلها في فور واحد وهو الموالات، واضحين؟ فأهل المذهب يقولون بأن الوضوء ينبغي أن يفعل موالاً، كم الصلاة؟ صلي ركعة وتريح؟ لا. كم الطواف؟ جيب شوط وتريح؟ لا. ينبغي أن تتوالى العشوات، كما السعي؟ فكذلك الوضوء ينبغي أن يوالا غسل الأعضاء. يعني تأتي متوالية طيب لا ماذا بكم اللي عنداش حاجة يسجلها عندما نكمل عندما نكمل الحديث إذا الإنسان القابل لكي ينقطه وره مهتم بها ولم أتعرض لها وإن كان نحن رنبانين كلامنا على النظر على الاختصار باش نكملوا هذه 40 بيت والله أزيد صنع عليش لي عنده حاجة يدير ورقة ثمه ويسجل ومن بعد إن شاء الله كما توعدنا نتكلم هذا أفضل مشكلة والزمن سآتي إليه لأنه ما زال نكمل إذن الموالات هي الفارضة الثانية عرفنا الموالات إخواني ما هي الموالات أن يغسل الفور صح لا يقصد بالفور العجلة وإنما تتابع غسل الأعضاء بحيث لا يفصل بين العضوي والعضوي بزمان قداروه بيبس الأعضاء في وقت معتدل وحال معتدل يعني إذا غسلت وجهك ثم قعدت شوية وجيت تغسل يديك؟ لا بأس بشرط أن لا يكون وجهك قد جفّ، بس عقد جفّ في وقت معتدل وين هو الوقت المعتدل؟ الربيع. وزم حال معتدل تكون ماك شاب فتي ماك شيخ فاني، لأن الشيخ الفاني ربما ما ينشفش أعضاءه على مدة طويلة، والشاب الفتي ينشف سريعاً. وفي قدام لا تصل الله رأسك وجهك رهنشف إذن في زمان وحال معتدلين لعل هذا هو سؤالك تع الزمن إذن ما هو الفرض الثاني الموالة اللي هي الفور عرفنا الموالة بحيث لا تجف الأعضاء ملة في زمان وحال ما له معتدلي ولهذا قال فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور الفريض الثالثة نية في بدئه نية النية النية هي الفرض الأول لكن هو ذكرها من اللوز المذكرة نية متى متى تكون النية في بدء الوضوء عند بدء الوضوء بما يبتدئ الإنسان في الوضوء بغسل يديه ثلاثا فعند غسل اليدين ينوي قالوا ومن الأفضل أن يستصحب النية لأول الفرائض ما هو أول الفرائض؟ غسل الوجه. لكن إنها في الأول كافته واضح كيف؟ فذلك وفور نية في بدء. ثم بين لنا ماذا ينوي النية ينطق بها والله هي محلها القلب والله يقول نويت أن أتوظّع لأصلي الظهرار بعركاعات مش عاد لا هذا كله خلاف الصواب خلاف الشرخ خلاف السمة النية محلها القلب يكون عالما بأنه يتوظّع طيب ماذا ينوي رابين لنا ماذا ينوي كيف قال والينوي يعني له أن ينوي رفع حدث ما رفع الحدث يقول أريد أن أرفع الحدث مش يقول ينوي ينوي رفع الحدث وراه ما هوش متوضّع أريد أن أرفع الحدث الحدث هذا المترتب على الأعضاء ببولين أو غائطين أو نومين يكون ممنوع مع ذلك الحدث من الصلاة يريد أن يرفع المنع ولينوي رفع حدث أو مفترض وله أن ينوي الفريضة التي فرضها الله عليه وهي الوضوء يعني الوضوء فرض ولا لا فرض ولينوي رفع حدث أو مفترض أو ينوي يقول بالله الحاجة اللي رهي ممنوع عاليا تصبح مباحة لي وجائزة لي لا بأس أن يروي واحدا من هذه الثلاث وخير له أن ينوي أداء مفترض الله عليه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة أعلى من معطوفة رفع حدث ولينوي رفع حداثين أو مفترض أو استباحة لممنوعين عارض ما معنى عارض؟ يعني حصل له وطرأ عليه ولينوي رفع حداثين أو مفترض أو استباحة لممنوعين عارض كم فريضة المرت؟ نعم؟ ثلاثة ما هي؟ الدلكو أدلكوا ما مستنده أن الغسل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إسرارا فغسِلوا الغسل مسماه عند العرب يكون بالدلك لإمرار العضو هذا مستنده لغوي والقرآن نزل بلغتي وهذا اتفاق وإنما الخلاف في الغسل في غص وفيه وفيه وهذا أصوب وهذا أصور الغسل لأنه مسمى الغسل هو هذا وهو أنه إمرار العروب على العبور <تصفيق> نعم إذن ثم الفارضة وين هي الفارضة يعني قلنا الفور الموالات النية ثم قال وغسل وجه غسل الوجه فارضة أيضا بإجماع المسلمين في الوضوء ودليلها قول الله تعالى يا يأيى الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة رسوحوا حب نبهكم الحاجة صورة المائدة متى نزلت متأخرة من الآخرة ما نزل ونروضك فحتل السنة التاسعة مثلا والله عاد أو نحوها عاد فريضة فريضة الوضوء لا كان المفروض ما قبل العلماء على ماذا يستندون في بيان الفرائض من غيرها في الوظم قل هذه جثنت أخر مالعنى الناس قبل ما كانوا يعرفوا الفرائض من غيرها كانوا يعرفوا الصفة عرف كيف تتوضى هذه فرض هذه سنة هذه مندور أنت عرف كيف الخير للإنسان أن يتعلم كيف يفعل العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة أما يروا يقولوا هذا فرض وهذه سنة هي خلي عليها السنة ما نديرهاش وهذه مستحب لباس وهذه وهذا المعنى اللي قلتها لكم من أكبر أو من أعظم العادلة التي هدان الله إليها لأؤكد على أن المطلوب أن الحساب يتعلم صيفة الفعل أما يعرف لفرضه هذه السنة وهذا مستحب مليح ولكن ربما هو بروحه اليوم يقول رأي فرض وهذا يعودي يتبدل عندها الحكم لأن هناك علما حصل له أو خلافا اطلع ها ليه تفهم هذه ولا لا ولذلك كان بعض الصحابة لما يسولهم على الأمر على أضحية أو نحوها كعبد الله بن عمر قال ما شاءك الأضحية فرضوا والله يقولوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون روح ضحي وذكر هذا خير لك ولذلك يتعلم الإنسان صيفتا خير لك وإذا كان طالب علم يجتهد ويطلع الأدلة مليح شوفوا ربنا عز وجل علمنا التيمم في زوج كلمة يا الذين آمُشُك فتيمم موسى أيضا طيبا فمسحوب بوجوهكم يكون ما أيديكوا مياه نور صيفا مليح الإنسان يعرف الفرض من السنة من المندوب ولكن هذا حقيقة طالب العلم اللي بغي لكن يعرف أركان الصلاة لأنه إن ضيع واحد منها لتفطر صلاته صح ربما يعرف أركان الصلاة هم يعرف صفة الصلاة يعد ذلك هم يعرف صفة الصلاة واضح كيف هذه العبرة منين ناخدها من أين ناخد هذه العبرة وهذه المعنى من آية الوضوء في صورة المايدة صورة المايدة من أواخر ما نزل الوضوء علمه جبريل لنبي صلى الله عليه وسلم من قبل وعالمه المسلمون والصلاة كانت مفروضة قدام الهجرة ولما يرجعون في معرفة المفروض إلى هذه الآية وهي متأخرة وضح المعنى ولا لا طيب وغسل وجه إذن الفريضة الرابعة غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا العرض انتاعه وهذا الطول من منابت شعر الرأس المعتاد إذا كان واحد شعره قائم هو دلو هذا يدخل في الوجه الأعم اللي عنده الشعر يدخل هذا الشعر اللي هنا نشوفه المنابي المعتاد المنابي إذا من منابي شاعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن والذقن هو مجمع اللحيين مثنى لحي هذا لحي وهذا لحي يتلقى هنا هذا المجمع هو حد الوجه طولا وحده عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ويمر يده على مسترسلة من لحيته إذا كان طويلة واضح كيف؟ هذا حد الوجه طولا وعرض غسل الوجه قال إذن غسل الوجه عرفنا الحد أنتعو فيدخل موضع الغامن ولا يدخل موضع الصلاع عنده أعدى شعره هنا ناء. يعني غير موجود احتران هذا لا يدخل لأنه من الرأس هناك الصلع لا يدخل وهناك الغمم يدخل نعم غسلوا ليديني إلى المرفقين وين هي اللغة الأخرى؟ المرفقين وهذا في القرآن صلوا يجوهكم وأيديكم إلى المرفق هل المرافق تدخل أو لا تدخل في المغسول هناك روايتان عن الإمام أشار إليهم القرطبي رحمه الله في تفسيره هناك قول بأنهما تدخلان وهناك قول بأنهما لا تدخلان وقد دل الدليل على أن المرفقين يدخلان لصعوبة التحديد ولأن أباه ريرة رضي الله تعالى عنه توضأ كما في الصحيح صحيح مسلمين توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضب أشرع حتى أدخل فيه أشرع بدأ وكذلك توضع حتى أشرع في الساق وقال وأخبر بأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية مرجحة ومرجحة بدليل السنة لأن كلمة إله تفيد ماذا في اللغة الغاية ولكن هل الغاية تدخل لما تدخل سيرتوا من وهران إلى وبره ربما حبس عند هذه المكان اللي لقيتنا انتبه يا عبد الحميد كيف سأثير من ما, ما دخل يصح ويمكن دخل إذن إلى تفيد الغاية لكن هل, هل الغاية داخل ولا ما داخل جاءت السنة في الحديث اللي أشرته إليه حديث أبي هريرات الصحيح بأن الغاية داخل وايا. ثم الإنسان لو كان مرة المرفق ما يدخلش كيف تديره مهما يعني التحديد هذا الشرع لا يأتي بالحرج ولذلك ابن أبي زيد القيرواني يعني بين بأن هذا هو الصواب قال لي عسر التحديد. طاركي إذا نغسل اليدين إلى المرفقين السادس مسح جميع الرأس للرجل والمرأة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة. أنتم تعرفوا بأن السنة جاءت بمسح الرأس ومسحوه برؤوسكم بعض أهل العلم قالوا يكفي في الرأس أن يمسح بعضه قال ثلثه قال كذا جاءت السنة أيضا بمسح بالمسح على العمامة وجاءت بالمسح على الناصية والتكميل على العمامة أهل المذهب يقولوا بأن المسح على العمامة وعلى الناصية والتكميل على العمامة هذه حالات عذر والمطلوب ما لم يكن الإنسان معذورا فإنه يمسح على الرأس لا فرق بين رجل ومرأة والصواب إن شاء الله كما بينه بعض أهل المذهب أن هذه ليست حالة عذر فإذا مسح الإنسان على الناصية وكمل على العمامة أو مسح على العمامة ولو من غير عذر فإن ذلك يجزئه إن شاء الله نعم مسح رأسين مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخى منه وما استرخى منه والمرأة لا يطلب منها أن تحله لا يطلب منها أن تحل عقاصها ظافرتها ما ظافرته من شعرها مش نطلب منها تحله ولكن إذا كان طاقة فوت الما حتى نهايته وكذلك الرجل يا خي ما فيكمش اللي يربوا شعورهم كين واحد دي جماعة قال لك نحمضوا شوي يعني. كين قال لك بالله هاو الناس كانوا بكري ربوا شعورهم شاك كانوا يربوا شعورهم بسا يديروا العمي تكيت ربي شعرك ما أنا عارفوك شاك بسي ماذا كنت تعاطينها بالكفا يعني ربي شعرك دير العمي كانوا يربوا شعورهم يديروا العمي ديروا ملي ما لي رجال اختلط الحابل اختلط الحابلو واضح ولا لا طيب إذا مسح جميع الرأس، ها مسحوا جميع الرأسي المرة الواحدة من مقدمه إلى مؤخره إلى القفاة واضح كيف الأمر السابع أو الفريضة السابعة غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين معهما وما؟ علاش يدخلوا كعبان؟ مشي قالوا أمسحوا برؤوسكم ما أرجو لكم إلى الكعبين؟ إلى ما قيل في الى في المرافق يقال في إلا مع الكعبين داخل الكعبين بحديث وهذا يقول بأنه بأن التحجيل الوارد في الحديث داخلا تحجيل يقال به في الوضوع في اليدين وفي الرجلين أما الغرة فلا يقول بها أهل المذهب ولكن يقول بها لأن الحديث ذل عليها <تصفيق> واضح شوف ذنغسل الرجلين مع الكعبين والمؤلف نبه رحمه الله الناظم نبه على دخول الكعبين بقوله ماذا <تصفيق> شو اللي يقول والفرض عما مجمع الأذنين بين الحد والفرض عما مجمع الأذنين في الوجه والمرفيقين عما والمرفقين, عمّ والمرفقين عما والكعبين معناه المرفقان والكعبان داخلان في المغسول فنبه على هذه الرواية عن مالك رحمه الله وهي المشهورة وهي الأقوى واضح كيف طيب كين أمورنا ذكرها أنتم تعلمون بأن الطهارة شرط في الصلاة الطهارة شرط لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، ها هذا معروف. يذكر الحديث الآخر، حديث أبي هريرة الذي سبق قرأه عليكم لأننا أشرنا إليه إشارة. حديث أبي هريرة أنه توضى فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسله اليمن أيداه اليمناء حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا رواه مسلمون وهو مستند من ذهب كما هو الحق إلى دخول الكعبين والمرفقين والكعبان اختلف الناس فيهما فقيله ما هذا هذا الموضع الذي يعقد فيه شراك النعلي وقيل هذا العظمان الناتئان في أسفل الساق وهذا هو الصواب نعم قال قال خلي الأصابع اليدين المشهور في المذهب أن تخليل أصابع اليدين واجب تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين سيذكرهما المؤلف في غير الواجبات وسيتبين لنا إن شاء الله أن كل منهما واجب ما الدليل على تخليل أصابع اليدين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاقيط ابن صبرا لقيط ابن صبرا قال إذا توضعت فخلّل الأصابع كلمة الأصابع ما لها عموم تشمل أصابع يديني وهذا يعني يعني احتفظوا بهذا الحديث لتقارنوه به بما ذهب إليه أهل العلم في مشهور المذهب من أن تخليل أصابع الرجل مستحب هذا الحديث يصلح لأن يقال بأن تخليل أصابع اليدين ورجلين معا هما. وجاء, وجاء في الحديث أيضا عن ابن عباس عند الترمذي وحسنه مرفوعا إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك. فهذا دل على هذاك دل بالعموم وهذا دل مش غير بالعموم دل بالنص. أخل يديك ورجليك نعم. الحديث حديث عن نعم. نعم الذي نعم نعم من نعم. نعم. نعم. إذا توضعت فخلل الأصابع والثاني أبا بن عباس إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك هذه إذا فرائر الوضوء يلا سوننوه كل البيتين من حافظها؟ يعني هذا أيضا من ما يجب العناية به في شعر الوجه. شعر الوجه إما أن يكون كثيفة وإما أن يكون خفيفة. ما الفرق بين الخفيف والكثيف؟ الخفيف هو الذي يظهر من تحته الجلد، فإذا كان الجلد يظهر من تحته وجب تخليله. إذا كان الجلد يظهر من تحت الشعر بأن كانت لحية المرء خفيفة يجب عليه أن يخليل الشعر. وإذا كان الجلد لا يظهر فلا يجب عليه تخليل الشعر. خلل أصابي على يديني وشعر. يعني خلي الشعر. شعر ماذا؟ شعر الوجه. من هدوس على هذه؟ واجب والله شوارب خلي الأصابع اليدين وشعر, وشعر وجهين كيف ما كان تعليحية ولا غيرها إذا من تحته الجلد ظهر إذا ظهر الجلد من تحته لأنه إذا ظهر الجلد من تحته صار مطلوبا غسله أما إن لم يظهر الجلد من تحته فإن على المرء حين غسل لحيته أن يحركها وأن يمر بيده عليها على ما استرصل منها خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر سنن روض قال سننه السبع ابتداء غسل اليدين بدءا ماذا سنانه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضات بضمة واحدة مضمضات استنشاق استنثار ترتيب فرضه وهذا المختار وضبط وهم ليه سنانه السبع ابتداء مقصورة ابتداء بعض النسخ خطأ السبع ابتداء غسل اليدين زيد ورد مسح الرأسي مسح الأذنين هذيك معطوفة بإسقاط العاطف ورد مسح الرأسي ومسح الأذنين ولكن أسقط العاطف الوزن وأرد مسح الرأسي مسح الأذنين مضمضى يعني ومضمضى ستين شاق يعني وستين شاق استين يعني وستين هذيك كلها منها معطوف لكنه أسقط حرف. سنانه مضمضاتون غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضاتو ضم وحدة مضمضاتو استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار كم سنة سبعة غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا قيل تعبدا وقيل للتنظيف وإذا قيل تعبدا فلا بد فيهما من نية حتى يحصل الإنسان على الأجر ويعتد بالغسل وإذا قيل تعبدا فمن أحدث في أثناء الوضوء كان يتوضاهم بعد خرج منه ريح مثلا يلقى عاود يغسلهم لأن غسلهما تعبدا وهذا منقول عن الإمام وهو أن من أحدث في أثناء الوضوء يعود فيغصِل <تصفيق> يديه ولو كانتا نظيفتين آه. هذا لو صنَّنوه السبع أبتداء غسل اليدين كيف أبتداء غ... كيت عربوا أبتداء هذي صنَّنوه السبع أبتداء غسل اليدين ها هذببروا عليها يقين سني عرف العربية بيصل إيه ببروا كيتقول كيتقول خابر كي خابر عن ماذا ولا حال, حال. خصوصاً كانوا يقولوا حال غسلوا لي يدين ابتداءً ليدين منتهي غسلوا ابتداءا إذا ابتداءً ظرف في الابتداء قصده في في الابتداء ولكن سُنَانُهُ سبع ابتداء هذه ابتداء هي مقدمة من تأخير غسلوا ليدين في البداية أوكي هذا مقصود سنانه السبع ابتداء غسل اليدين يعني غسل اليدين ابتداء غسل اليدين في بداية الوضوء هم في البداية ونهاية سنانه السبع ابتداء غسل اليدين هذا إذن غسل اليدين غسل اليدين ورد فيهما حديث قولي وهو أن الإنسان إذا استيقظ من نومه له أن يغسل يديه قبل أن لأن أحدكم لا باتت هذا في المشروعية وهو غسلهما لمن استيقظ من نومه وهذا كيف الأمر الثاني غسلوا ليدين ورد مسح الرأسي رد مسح الرأسي معنى أن الإنسان يمسح رأسه مرة من مقدمه إلى مؤخره هذا واجب أن يرد ويرجع إلى الموضع الذي ابتدى منه هذا سنة الله تعالى أمر بالمسح ونبينا عليه الصلاة والسلام بين كيفية المسح الواجبات والمسنون ورد مسح الرأس حديث حديث حديث الذي فيه عن نبي عليه الصلاة والسبان يعني مسح رأسه فأقبل بيده وأدبره وفعله يدل على الاستحفاف وحديث المقداد المقدام بنو معدي كريب بنو معدي كريب رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه مقدم على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم رداهما إلى المكان الذي بادأ منه. هذا في سنن أبي داود. السنة الثالثة مسح الأذنين. مسح الأذنين. ظاهرهما مسح الأذنين. ظاهرهما وباطنهما. ظاهرهما بإبهاميه. ظاهرهما بأ الظاهر وين هو الظاهر الرك هذا والله هذا وين هو الظاهر هذا الظاهر وهذا الظاهر أيه كيف يقول الظاهر الوردة عندما تطلعها تحاول تنحل وين راح الظاهر أنت؟ فالحقيقة ظاهر الأذنين هم يقصدون بها لأن الأذن هاك اللي تصورناها فيمسح ظاهرا ليش تنقال ربما في فيمسح ظاهر الأذنين بابهاميه وباطنهما بالسبابه وهذا الصماخ هذا يسمى الصماخ هذا عندهم فقط يعني ليس يعني ليس مسحه بالسنه يعني. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما بإبهامه وباطنهما بإصبعه السبابتين يجعلهما في صماخه. صماخ عرفنا؟ لكن كان بعض الناس الجاهلون في الغسل يدير كهذا. يعني طرش في روحه. هذا تكلف. ما ما شرعه الله ولا رسول. نعم. طرش طرح ولا يد. الأذنان ورد فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف فيه الحفاظ وبعضهم أثبته قوله الأذنان من الرأس الأذنان كيفاش من الرأس يعني هما من الرأس خلقاتا والله حكما نعم صحة تمسح بماء واحد هذا جيد طيب لكن هما كونهما من الرأس وش معنا؟ <تصفيق> الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليبين لنا هذه المسائل يقول لنا هو الاذنان من راسه دبر راسك نتاعو لا الرسول صلى الله عليه وسلم مش بعث ليبين لنا هذه المسائل الخلقيه صحيح ربما يبينها أحيانا لكن الغرض هو بين الحكم الشرعي فكونه قال لنا الاذنان من الراس معني ذلك أنهما مثله يمسحان وهو هو يمسح وجوبا والله استنانا مرة أولى. مرة أولى. مرة أولى. بس <تصفيق> بس. إذن هو يمسح واجوباً ليس بالبعيد أن يقول الإنسان بأن هذا الحديث فيه دلالة على أن الأذنين مسحهما واج، وقد ورد عن مالك أيضا هذا القول واج كحديث ورد عنه من قوله الأذناني من الرأس فيمكن يمكن للشخص يعني أن يأخذ منه أنه يرى وجوب مسحهما وهذا في المدونة الأذناني من الرأس وإذا كان من الرأسين فمن ذلك أن مسحه مسحهما أن مسحهما كمسحيه وأنهما يمسحان بالماء لريه لكن ورد في يعني في الورد عن بعضهم تجديد الماء لهما جديد الماء له والغالب في النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما بماء الرأس مسح الأذنين الأمر الرابع الاستنشاق نعم المضمضه المضمضه, المضمضة وهي جذبها وهي أخذ الماء بالفم بالفم خالل الماء في الفم ثم خذ خذته وتحريكه من شق إلى شق ثم مجهه تحريك الماء في الفم من شق إلى شق ثم ما معنى مجه طرحه ورميه هذه تسمى المضمضى وينبغي أن تكون مسبوقة ب الاستياك بوسيئة الحديث عنه إذن هذا المضمضة والمضمضة جاء فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فمضمض فلننظر في هذا الأمر يمكن أن ينتزع منه الإيجاب وهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمض إذا توضعت فمضمض وأمر بالاستنشاء وبالغ مش غير استنشاق بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة يستاك الإنسان لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالاستياك عند كل صلاة أو مع كل وضوء فإذا وجد الإنسان سواك يستاك وإذا لم يجد عند أهل المذهب يمكنه أن يجتزئ بالاستياك بأصبعه وقد جاء الاستياك بالأصبع في حديث لكنه ليس بالقوي فإستاك بالسواب أهل المذهب يقولون بأنه يمكن أن يستاك بأصبعه إن لم يجد وسيأتي الكلام إذن الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنفي هذا الاستنشاق والاستنثار طرح الماء بالنفس مصحوبا بوضع الإصباعين على قصبة الأمن وقد أنفر مالك أن ينتثر الإنسان من غير إصباعه وشبه فاعل ذلك لأنه يفعل كما تفعل الباهيمة وهذا من المحاسن من الآداب لأن الإنسان إذا انتظر من غير إصباعه فقد تنزل الرطوبة على لحيته أو على ثوبه أو على من كان بجواره من الناس فهل ينتظر بإصباعه مضمضه تستن مضمضه تقولنا تقرا باش بضمتين ولا بضم واحده احببتوها أحفظ مضمضه تستنشق مضمضه تستنشاق واستنثار مضمضه تستنشاق واستنثار منهم من اعتبر الاستنشاق والاستنثار قلنا واحدة قلنا لأنك إذا استنشقت وما استنفرش مكان وال تستنفر بلا ما تستنشق وين راه الماء لا بد منه استنشاق واستنثار وقد جاء العمر بالانتفار أيضا وبعض الناس بعض العلماء أدخل الاستنشاق والاستنثار في غسل الوجه وشوفوا ذلك الحكمة لديرها لنا ربي سبحانه وتعالى وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أن هذه صفحة تم نظفه قبل هذا وهذا وهذا ومن بعد يجي لغسير من فوق عندما تريد أن تزين هذا الجدار تبدأ تساوي ذيك بالله بعد تطليه عاد حتى تطليه عاد تعاود حتى تغسل وجهك عاد تعاود تنظر تعاود توسخ ليه؟ في ذلك الحكمة فتعتني بالأجزاء الصغيرة ثم بعد ذلك عندما تنظفها تمسح الجميع واضح وضع حكمة يعني. هذه الترتيب الوضوء في حكمة عظيمة مضمضات استنشاق استنثار جاء في في الحديث الذي رواه أبو عن أبي هريرة إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر فدل على الاستنشاق فليجعل في أنفه ماء كيف يجعل في أنفه ماء يسبو يجذبه يجذبه بالنفس وينزله بالنفس ينفر وفي الحديث الآخر استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حديث من عبده. استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. المضمضة تقدم كلامه على الحديث يعني فيها وهو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فوضعت فالمض يد كان أمر ينبه عليه في خصوص المضمضة وليس وهو أنهما قد جاءت السنة أكثر من حديث بأن المضمضة والاستنشاق يفعلان بغرفة واحدة. وذلك في حديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحدة. فعل ذلك ثلاثة. هذا طارف من حديث من حديث عبد الله بن زيد رواه مالك والبخاري وليس عند مالك المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ومع ذلك هناك رواية عنه سئل عن هذا الفعل فقال لا بأسنه وهو أن يمضمض ويستنشق لكن تجدون في شروح المصنفات في بعض الشروح يقولون لا ما يليقش مضمض ويستنشق من كف واحدة ما هو السبب في قولهم هذا قالوا إذا مضمض ويستنشق من كف واحدة اختل الترتيب وين هو التالي النيف والله ولا ولا الأنف هل سوف يترتب على هذا اختلال الترتيب وصاب أن يقال الترتيب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق من كفه واحدة فلا عطر بعد عروس كيف الترتيب وين هو الترتيب هذا النيف والفم قاع من عضو واحد وهو انا ايش كاين السنة السابعة ترتيب الفرائض فيما بينها فيقدم الوجه على اليدين واليدان على الرأس والرأس على الرجل فهذا الترتيب عندهم سنة وهناك رواية عن الإمام بأن الترتيب واجب والذي يظهر أن الإنسان اللي يكون عارف غير ناس ويخل بالترتيب هذا يعرف إذا كان عالما عارفا غير الناس فلماذا يخل بالترتيب هذا يعني يتعب نفسه ويعبث أما الناس طيب إذن هناك رواية عن الإيمان بأن الترتيب ما له واجب ترتيب الفرائض فيما بينها فيقدم كما قلنا الوجع اليدين واليدان على الرأس على القول المختار وقيل إن الترتيب واجب وممن ذهب إلى وجوبه ما رواه علي بن زياد عن مالك ورواه عنه المدنيون ورواية المدنيين أحق أن تقدم على رواية غيرهم من أصحاب مالك لأنهم الذين كانوا يسكنون معه ويعرفون قوله لكن قالوا الترتيب يجب مع الذكر والقدرة يجب مع الذكر أما من ناسية فلا يؤاخذ بالترتيب إذا, إذا راضح أو يسن يسن على القول بالسنة بأنه سنة يسن مع الذكر أما من لا قدرة له العاجز أو الناسي هذا لا يؤخر والحكمة من ترتيب أعضاء الله تشوفوا باش يبدأ الإنسان بغسل يديه ولو كانت نظيفتين وعليش ولو كانت نظيفتين وكان نظيفتي نظيفتي نجي نأيدي ويجي واحد أخر نقول له نأيديك ما هو شنظر فيها هي منظر إن كلمة النظافة ما لها لو كانت تكون ليداني ملطخة تاني بنجيس كانت تافقوا باللي هذا نجيس صح لو كانت تكون ملطخة تاني بما دون ذلك من الأمور طاهرة الناس يختلفون أو ما يختلفون إذن الشرع قطع النزاع قال بغيت توضى أرسل يدي ما وبدأ بغسل اليدين حتى لا تغمس في الماء إلا وهما نظيفتان طاهرة ثم بعد ذلك ماذا يبدأ؟ غسل الوجه لكن غسل الوجه فيه أجزاء وهم الأنف والفم وبينت لكم الحكمة في هذا لأن الإنسان إذا نفر قد يتطاير شيء على لحيته أو على شاربه وكذلك إذا مضمض قد ينزل رطوبات على لحيته أو على وجهه فجاء غسل الوجه عموما بعد بعد ماذا؟ وابتدئ بغسل الوجه لأنه أشرف الأعضاء ابتدئ بغسل الوجه لأنه أشرف الأعضاء مش هذا ثم قدم غسل وجه على اليدين لأن الوجه به حاسة العين وحاسة العين تتأثر حاسة العين تتأثر فقدم على هذا ثم كان مسح الرأس مسحا وليس غسلا لأنه له كان غسلا وحد عنده شعر كثيف كل مرة يلي قلو وإذا كان مغطى أجاز الشرع أن يمسح عليه ثم مسح الأذنين ثم جاء غسل الرجلين وبلما نذكركم الحكمة بينه يعني كيف الإنسان يدبر رجليه؟ الرجلان هم الذي اللذان يبقى يعني يبقى هم العضوان اللذان يباشر بهما ما لا يباشره به ببقية أعضائه فأخرة ولذلك ما ستعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أحياناً كان ربما قدم غسل الرجلين في الغسل وأحياناً مع الوضوء وأحياناً أخره فالحكمة في ترتيب أعضاء الوضوء بارزة جلية وهي حكمة عظيمة لله هذا معنى الابيات سونان وهو السبع ابتداء رسل يدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضاضة استنشاق واستنثاروا ترتيب فرضه وذل مختاروا نجد الفضائح العيطه يقول يا رجل ماذا ها عيطه تريح شوية جيبوا له ها في أسئلة عندنا, عندنا 42 بيت سليق الماء في ثلث حصص يحول الله نكملوها قرينا غير عشرة ما الذي محمد؟ ما الذي نعم؟ سبقوا قليلا ركزت مبيت محمد؟ فضل هو؟ بغي أجيبوكم القهوة القهوة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <شيخ> الله يستعذ بك إيه شيخ من فلان جبت على <ريح> وجه لا من لا الرأس لا لا يجب تخليه بال لا يجوز حتى إن العلماء اختلفوا قالوا من غسل هل يكفي من غسل رأسه بدل مسحه إذا تعمد ذلك فقد فعل بدع شكرك فيسميه نعم ستأتي إن شاء الله. إحنا على بالك نتبعوا المذهب، ولكن نبهوا على الأقوال التي نراها مخالفة. ستأتي إن شاء الله تسميه. شوف <تصفيق> أخوتي اسمعوا، غادي يشربوا القهوة وبعد نزيدوا نص ساعة وتريحوا الحصة ليك. أي صبر. صح هذه خليها شوية بروك ريح. تكلموا عليها شوي. سجل الله تعالىك سجل. لا يجدد الماء ولا بد للرأس وإنما الخلاف في تجديد الماء للأذنين الصواب عدم التجديد أما ماء الرأس ولدي ينبغي أن يجدد له الماء لأنه عضو مستقيل نعم. لا بأس إن شاء الله. تمسحه كما قلنا الشيخ بالنسبة لي يرد. إن كان مانعا من وصول الماء إلى الشعر فلا يكفي. وإن كان غير مانع فلا بأس. كما الجال هذا اللي رحمي يردوه. إذا كان ما يخلش المجاع يوصل خلاص الشعر وهو قاعد مغطي به الشعر، اسمه ما مسحش. كل راح يردوه قار بلاستيك. <تصفيق> يدير خمار على قده بعده ويمسح فوقه ولي احدا <تصفيق> العمامة عند العرب كان العرب معروفين بالعمامة على التحنيك يديروا هاك ويزيدوا هاك أنا كانت العمامة صعبة شوية مش كما ذاك رزا الانسان ما يلعبش مش راح حاطش الشيطة هاك يمسح فوقها وم بعد يقيسها اذا كان راه داير عمامه باه يعني يتعامل معها رام خليها فوق راسه اما اذا كان هو داير عمامه هكذا ومن بعد يطلع له يحطها عاود تطلع له يلبسها ما يلعبش انا نتكلموا على من راه معتم واضح الششية فن يمسح عليها شي حاجه قد قد يحصل هذا هذا غطاء للراس وشي شيه ما تصورش انت غير هذه وكنت نعم ماشي مقلق اي علاش لأ راني لك انا علي. اذا كان الششية هذه ها خطر نلبسها خطر انا نحطها خطر هذا لكن هذا على قول من رأى بأن الرأس لا بد أن يستغرق مسحة، أما من رأى بأن الرأس يمكن أن يمسح شطر منه، هذا حتى ولو كان عاريا يجوز الاقتصار على شطر منه. من الرأس. خالش وشو المشكلة ها هو فرائض السلام. أنا قلت لك المؤمن ينبغي له أن يهتم بالصيفر. صح هذه قناعتي اللي نيلها. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذانني من الرأس. معناه يمسحاني معه. كيف نقول يمسحاني معه بماء واحد ثم هو فرضه موسى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لي وبيان حكم الله. ما هو وجه التفريق بين مسح الرأس ومسح الرأس؟ السنة. حجة السنة مسحهم بالزوج. لا هذا واجب وهذا مستحب. عندك حق لكن هذا واجب لأن قد يقال هذا. قد يقال بأن هذا واجب لأنه يصدق عليه فمسحه ومسحه برؤوسه. وأقل المسح هذا مسح. ثم جاءت السنة بالأمرين بالامر الثاني والفعل في أصله يدل على الاستحباب لأنه ليس بياناً لمجمل لو كان بياناً لمجمل أو بياناً لأمر معمور به نقولنا لكن المعمور به وهو مسحوا برؤوسكم يصدق على من مسح مرة الرأس وانه مسح ثم جاءت السنة بهذا بزيادة وهو الرد يمكن أهل المذهب هذا منحاهم في السيد لا. حينه في كان خفيفة. راني أما الحديث الذي ثم أخذ كفا هذا كم مشي بعد هذا أثناء الوضوء ذكر الحديث صح. وقال هكذا أمرني ربي هذا أثناء الغسل مش تكمل الوضوعات يرجع للوجه يعني يخلى لا لا لا اللحية شيخة ما الاستيك كون قبل ولا بعد الظاهر المضمضة شوف ال الذي أميل إليه أنه لا يكون بعد المضمضة لأنه بعد المضمضة يثير رطوبة قد يثير شيئا من الدم حتى كيف يكون بعد الوضوع بعد المضمضة إذن يكون قبلها عفظكم الله <تصفيق> هنا أباين أما إذا فيه عجين هذا طاهر إذا فيه عجين إذا تغير لونه وطعمه وريحه بطاهر هذا طاهر لأنه يصلح للعالم لكنه ليس مطاهر ينبغي سطر العورة عند الوضوء ينبغي سطر العورة عند الوضع وعند غيره فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه اللهم إلا حالة الضرورة فين نعم. إذا الإنسان استعملها ليقي ل ل ل لأنه عادته أن يلبسها. هذه من جملة خمار. يسمى خمار لأن الخمار ما يخمره بالرأس ومعنى تخمير الرأس تغطيته. نعم. كان واحد يتكلم نعدنا هنا في بلاد البر. والله الإنسان يدير كلمت. وكيل يبلغ ثملنا هو دائما ثملنا. هام ثمل. بو قلمون إذا نسي يصدق عليه وش فيه خمار خمار ما دارش صرخ خمار ها هو الشكل اللي ولا عاوزه لما هو الخمار خمار ما يخمر وبيالرأس شو هذا إنه نصخة قبلية في القارة ولا حاجة صعب ااا نخلص والله ينحيها إذا كانت حاجز إذا كان ينجم ينحيها ينحيها إذا كان هناك عسر في تنحيتها بحيث ينضرر يغسل ويتامم هذا هذا الذي أرى نقول له هو كينبقي لمعة في جسده وإذا بقيت لمعات في جسده فوضوء ناقص إذا ما الجبش ينحيها لسبب ما الله أعلم إذا كان بنتار وينحيها يطول الوقت ويضرب على اللسانس وينغبن هذا أنا أقول له توضأ وتامة شغل الصوص مايا شغل الصوص هذا عبد الحميد أنا المؤمن يدين ما معنى يدين يوكلوا إلى دينه ربي قال فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينة أنا نروح وندي لها طبيعي بيقص لها ويقول له تنجمت سوم ولا ما تنجمت ضب الرأس وهذا مسلم الله يسهل نقول له إذا ما إذا تعسر عليك ذلك لصان سبعيد خفت خروج الوقت ما تنجمت ضب الرأسه سعن نقول له إذا استطعت فلا يجزئك إلا أن تنحي هذه هذا الطلاع ونتركها لدينه شيخ الله فيك المضمضه هل ولا تكون بمجرد إدخال الماء ما تجي او ثم ندوه نعم أما تكون لازم التحريك حتى تسمى لا يحرك المضمضه إدخال الماء في الفمي وخض خاضاته من شق إلى شق إحنا العامة كيف يريد أن يسلل الفم مهبلها وغيرها تحرك لأن التحريك هذا ينظف الفم يساعد على تنظيف الفم لا سيما بعد الاستياك أما غير يدير الفم ويقيسه ما أحسبه أن هذا يصدقه عليه كذلك مضمرة مضمرة مضمرة <تصفيق> نعم اذاseits اا شاء الله هذا ذكره الماضي الشربهم لا على المضمضه اذا كان عنده حاجه يحتاجها معليش الصيام مش لكن لها كان يدخل يغرغر. يغرغر هو مش مطلوب منه يغسل حلقه مطلوب منه يغسل فمه لكن إذا غرغر ما الله عالم لا يخرجه عن كونه يختام مضمون. نعم. ما أحسن. ليس من نواقل قبر. ينظر ينضرب ينضر. إذا كان متغيراً بلاك. سمعت نشل قيء هو يصدر من المعدة والمعدة ما زال فيها. لأن ال ال الأكل مو ينتهي ناجس عندما ينزلوا إلا مع وما قبل ذلك أفعل هذا المياه القاضي رفس قيد مزرعة يدخل تحت باب الماء النجس الذي لا يستعمله في الماء النجس هذا سؤال عنده علاقة بالماء اللي ننتكلم عليه الماء القاضر هذا الماء المستعمل نجس العلماء يقولون بأن الزرعة هذه نسألة فهمها مليح لأنه ما عندكم هنا في ودرهي والجهات مليح هل ستحتاجونها ما عندكم توم من البطيخ بزاق ماشي منا إذن الماء النجس العلماء يقولون بأن الزرعة إذا سقيا بنجسين فهو طاهر ليه لأن الماء النجس يتحول يتمثله الزرع ويمتصوه فوالتحول لكن حكم الفقهاء على الماء النجس بان الزرع الذي يسقى به طاهر لا يعني انه قالك استعمله ولا سيما اذا جاء الطبيب وقال لك بلي السلطه لو كانت تسقيها بالماء النجس غادي تهلكك ولا سيما اذا كانت هذا النبات بقل كيما البطاطا والبصل والقصبر والجزر والليف بخلاف مثلا الشجر الشجر هذا ربما الضرر نتاعو لا يظهر فيه ولذلك فرق بين أن نقول الزرع طهر ونقول جايز ولسيما الحاكم إذا من أحنا نقول لهم لا يجوز لكم استعمال المياه القادرة في السقي لما يترتب على ذلك من الأمراض وهذا ما لم تر نجاسة على النبات عند كلمة ذاك النبات لا نجاسة فيه وإنما مجرد سقيه بالماء الناجس يالله نقرأ الخضائل تعالوذوا سمى الشرط اللي درناه ما نفوهينش بها سعب الحميد. نقول نبي اللي اللي يقنا حافظه وكذا. بالله بلغت ترى. بالله ترى. <تصفيق> بالله طبعة وين زاد؟ زاد؟ كانت وفرة عند بعضك. شو بنقول لكم حاجة؟ لو كانت عقيدة لألزمتكم. صار لما كانت كلام هكذا لعلماء سكتيع. كان كانت عقيدة لزمكم بره. شيخ بعضهم محتاج قال بالمحفظ إن عنا محفوظ آخر ما قدرناش نجيبه. أني عارف كل عليه قول في العبارة أنا. ما رأي في رأسي. بس هنقولك صراحة كون عدنا ربعمين بيت ووقت قصير. وش وش مش... يحفظ الإنسان فيه؟ يمكن يحفظها فين ها؟ يديرها في المخزون أنت أو تبقى نافعة فهمت لا لا حرج فيه. الشيخ أيها المرؤون يحفظ واجد الله. <تصفيق> كل هذه المسألة راهي في ال في هذا الرأس وقولت لك ذا العبارة. <تصفيق> <تصفيق> طيب ما ليش ليحفظ واحد القديل غادي نمتنى في العدين. صار ما يحفظ القديل الله؟ قولكم صراحة أيحفظها كله حافظ. وإيش يضر الإنسان رباعين بيت كي كيف عليها في يومين حفظ؟ أنا ما ليش نقول لك بأنها مقدمة على غيرها. بس إحكي ونحنا هذه الجلسة دبرناها لي ليشرح بيت ولا لا؟ انا نعم. ما فيش كده. وحنا وإحنا قلت لكم علشان بديت لكم أنا بالكلمة نتاع نحن لا نتعصبوا لكلام العلماء ولا المذهبيين بس على غضب هذا مصنف إحنا بغنا ندرسه الإنسان يحلي نفسه يحفظه كي يحفظه يشرحه خلاص وين النجم يروح يدير به حلقة ينجم ولا ما ينجم يقدر يدير هذي مش هي خلاص هي هو هذه التصحيحات اللي موجودة في المتن بعض الأخطاء اللي راه موجودة في المطابع واللي هو مرجع مش صححها كي القواعد يقولوا خطأ شو كيا ولذلك صحيح إحنا نحن ننزل كل شيء منزلته أنزل الناس منزلته كلام الله له منزلته كلام رسوله صلى الله عليه منزلته سمعت العقائد مقدمة على غيرها الأحكام العبادة تلي العقائد لكن مع ذلك إذا كان مقرر عندنا في جلسة والله نحفظ نحفظ نشتهدو في <تصفيق> عضي معدي <تصفيق> كيف وين حبسنا؟ إذن نمروا على هذه الشوية بخير فبهلنا نتعبوكم قال رحمه الله تعالى الضبط هذه كمليحة اللي رأى عندها بها يغبطها مليحة لأما رأى فيها خطأ بعد أول قوله وأحد عشرة سور لا هذه نص عليها الميارة رحمه الله تعالى ضبطها هو على بره. هذه إما أن ترجع إلى النسخ المغلوطة وإما ترجع للشروح. أنت هذة المذهو هو راح كتبه ونص عليها. وأحداعشر. متى يقول واحداعش؟ 11. 11 ولكن يقول واحداع. واحداعشر. فالعين ساكنة. وأحداعشر. وضح. أشار إلى ذلك كما قلت لكم ميارة في شرحه الكبير فالضبط هكي هكي المشارقة والمغاربة والشناقطة والمغاربة يهتموا بهذه المسائل يحقوا الموتون ويضبطوا هكي ما هي بيحافظوا على الأصل لأننا لا ما لديك حق أن في فيه متن فالضبط هكي تبغي أولا ربما يختل وزنه ربما لي غير ذلك فالضبط هكي ما هو و11 واضح وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طاهرت تقليل ماء وتيامن الإناء مقصور والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامني سواك ونوديب ترتيب مسنونيه أو مع في مع أو مع ما يجب هذه لغة في مع يقال مع الشي يعني تعالى الخروف ويقال مع قال ابن مالك ومع مع فيها قليل ونوقين معنى لغة مع هي الغالبة ولغة مع موجودة لغة هي أيضا استعملها هنا للوزن واضح كيف بدء المياميني سواك ونوديب ترتيب مسنونيه أو مع ما يجيب وبدا مسح الراس يمينه مقدمه تخليله اصابعا بقدمه اصابعا ها اصابعا اصابعا عندك يا استاذ عبد الحميد تخليله اصابعه بقدمه طيب طيب لا بس هي الوزن لا يختل لأن اصابعه آخرها سكون اصابعا تنوين سكون لكن هنا المق... المرجع وش التحقيق في النسخ. كي عندك أنت أصابعه. في طيب أنا حافظتهها منذ تسعة سنين أصابي عن... عن شيخي لكن إيش عندك؟ أصابي عن. أنا حفظتها كذا. إيش حفظت؟ ما ما, ما, ما علينا. هذا الله يرحمهم عليك نقول لكم حاجة. ما زال أنا ما وقفتش على نسخة محقا هذه النسخة أعطاها لأحد الإخوان سي البودالي قال راه أشرف عليها والددو لقيت فيها أخطاء الله أعلم والددو شرف عليها إشرافا مباشرا والله مجرد شكل لكن وقال راجعناه هو لقيت فيها أخطاء ولكن الطباعة لي. الطباعة الإنسان يراجع المطبوع قبل أن يصدق وليس يماذا مثل ما وجد كتاب أنت على شرح والله ما عندنا أخطاء في العجالة والله في غيره، بس هذاك شرح تبوسع، بس هذا مصنف منسوب لصاحبه، بعدين يحقق يدق، أراهم مهتمين المشارقة بالمصنفات حقها البيت العراقي حقها وخرجوها في توب النسخ يك الفيتي بن مالك هذه مصنفات تحقق، طيب إذا ذكر هنا ماذا؟ وضائر الوضع يعني مستحباته يعني مندوباته وقال إنها أحد عشر التسمية معنى أن يقول المتوضع في بداية وضعه بسم الله بسم الله في زيادة الرحمن الرحيم قولا الظاهر اكتفي ببسم الله في بدايته تسمية هذا معنى قوله تسمية وهذا هو المشهور في هو أنها وقيل إنها مباحة والقول الآخر إنها منكر وهذا القول منكر أخذوا هذا الوصف من قول مالك عندما سئل عن التسمية قال أهو يذبح وليس في كلام مالك هذا إلا أنه أنكر أن يسوى بين التسمية على الذبيح أو التسمية عن لوبه ما في إنكار التسمية وما أخذوا منها أنه منكر والظاهر والله أعلم أن التسمية لازمة عند من صح عنده الحديث عندما من صح عنده الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فمن صح عنده حديث لازمه أن يقول بلزوم التسمية وأخكم هذا مقتنع والله أعلم بأن من كان ذاكرا من كان ذاكرا غير ناس وترك التسمية أنه لا وضوء أنا ماني محدث ولكن حيث عالمته من أهل العلم بأن هذا الحديث ثابت فعندي من كان ذاكرا وتعمد ترك التسمية فلا وضع إذا كان الناس يخلون لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة خطأ والنسيان وما استكره عليه وضع فمن كان ذاكرا وترك التسمية عامدا هذا لا وضع على وفاق ما في الحديث. لكن الحديث ما هو من الأحاديث مثلا المتفق على صحتها به كلام كبير. الحديث كما يعني هو رواه أحمد وابو داود وابن ماجه نبيه رئى. وقال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة تدل على أن له أصل. ثانيا الفرق بين السنة والفرض قوة في الأجر ولأن بعضهم بعض المالكية يرون أن من ترك السنة عامدا فهو في حكم من ترك الفرض أن يتوضأ في موضع طاهر وبقعة قد طاهرت خوف قالوا أن يتطاير عليه أو على ثوبه ما ليس بطاهر والظاهر والله أعلم أنه ولو كان الموضع طاهرا مثلا كالكنيف لا ينبغي أن يتوضأ ولو كالكنيف ومع الأسف الحضارة المعاصرة أصبح الناس يجعلون موضع الوضوء مع موضع قضاء الحاجة قد لاحظت هذا في أرض الحجاز فتدخل انت لتقضي الحاجة والتوضع في ذلك المكان ونحن نعلم بأن الكنيف ينحى فيه ذكر الله ولا يذكر الله في هذا المكان القذري وأنت مطالب بالتسمية فكيف تفعل؟ و سمي الله في الموضع النجس الذي تقضي فيه حاجتك. سمي بها شفتيك ولسانك. خاصك دير هذا ليس كلام. دير لا بد في كلامي من أن تتحرك شفتاك تنحل الباله ويدخل كما يدخل شوه هو براه الكلمة ما ضحوا لله؟ هاكذا ما؟ بلع شنائفك ما كفت هذا كلام تقول من في المحاض وذا كان الإنسان يخرج ينوي ويسمي وعاود يدخل كي تجي خارج أحيانا كانت تصرارنا في الحجاز يحسبوك بللي خلاص كملت وضوك يجي داخل يا ودي النع نحكي لكم المعاناة اللي نعانيها حتى وإحنا عمره في عمره والله في حج المفروض أهل العلم ينبهوا الناس اللي يبغوا يبنوا يقولوا لهم لا يخوية دير بناتهم يزار والله دير حيط منه حيطهم وكي تفصل المرحاض عن مكان الوضوغ حتى الناس ما يطولوش باش يتوضغ كي هاكل هلا. هذا رهي. هذا رهيش يتوضغنا رهي يبول ويديروا لك في دخلها وحدها وفيه عام ينبهوش لا شوفوا الحضارة وينوصلت بنا يريدوا أن يقلل المكان يعني ويختصره يربح أمطار أخرى يرقد يرقض قد ذكر لي الشيخ أبو سعيد وفقه الله وبارك فيه قال لي بأن العلامة الألباني كان لا يرى بأسا بالتسمية في مثل هذا المكان الله أعلم ما كره لي فقه الله أبو سعيد ومقتنعت بهذا معناه نعم. مقتنعت بهذا ما استطعت أن أقتنع بهذا لأن المكان محجور لقضاء الحاجة ويسمى مرحاضة كون هذا مكان بول لا يعني أن المكان الآخر ما هو مكان قضاء الحاجة أنا قال لي الشيخ أبو سعيد وأنا أذكره والما ذكرها لي ما, ما ناقشته ما قال لي قالها العلمة الألبان لكن الغالب هذه أحكام الله الإنسان لا يرتاح لها يعني يعني قد العالم يكون عنده دليل وأنه ما نعرفه لكن أنا ما اقتنع فيها. ما ما ما رتحتوا إليه والبرم مطمأننت إليه النفس أنا مطمأننتك وإن أفتاك الناس هو أفت هذا شيخنا أبو سعيد قال لكن ما ما إيه وين كنا قلنا أن يتوضأ في مواضيع طاهر الأمر الثالث تقليل الماء إن غير حد تقليل الماء وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد ملء اليدين ومقداره فيما, فيما, فيما أحزر صفر فاصل 69 لتر معناه 69 سنتي لتر كما يقوله بالتعبير الحديث صفر تسعة <تصفيق> وستين، نعم، <تصفيق> لا تقل عن ستين، ما هي الحجج؟ يكون ستة <تصفيق> وستين، أكثر أكثر من <تصفيق> اكثر من صفر تسعة وستين، يعني كي وت ودير وت... الحسابات قاعد تقول بين صفر وسبعة وستين تسعة وستين، هذا المدة. انا قلت له اكثر من اكثر من انا نصحكم عندكم صحي و درهم حنا ندعو إلى السنة و نهضروا و ربما في مدينتنا ما عندناش صح عبد الحميد من بعد خذ صاره عندي تم اخذته على أحد الاخوان جبهه المدينة وعنده فيه سند وإن كان السند النقل خذه هنا يكون عندكم صح قال ها هو ماشي صح مد كراهو المد وخلوا عنده واحد والله ديروا منه ربعه والله خمسة عند الصماعين هذو تاع الحديد الصناعكم مد قال محتاج يلا مد ياخي ماشي مد هذا عند الفيدي عند مالكية مثلا حكان هاو المد واضح وكي قارنته بالشي اللي وصلت له انا على حساب حجري لقيتو قريب من الشيء اللي عرفوه هنا هذا جابه لنا احد الاخوان طالب علم من المدينه راه يقرا في مجهبهنا ذي عامين والله لكن نقول لك حاجه بديته عند أحد الإخوان ربي يجازي خير من اصدقائنا لكن قريب شبت باش لي يعني احنا عجزنا غيبة نخدمه ممدر وجبت لك القياس قذبت الكرتون وقطعتها على حساب مقاسه، وديت له النموذج نتاعه بالورق المقوى وقلت له حطها على الحديد وقطعه ولصق فيكون عندكم صار يعني احنا السنة كن نخدمها ما تقول نخدمها في الحياة العامة نخدمها في الحياة هذه شرعية. قال هذا صاع موجود هذا الحساب الهجري نحيه بدل الحساب الشمسي نسان يزيد عنده والذي يحصيه موين تزاد بالحساب القناري موين تتوفى الدين مش يخدم غير راك حاكم ولا ما تخدمش طيب نرجع لهذا من الذي قادنا إلى هذا الحديث عن مقدار المد مقدار المد إذن قلنا تقليل الماء من غير تحديد ليه؟ لاختلاف الناس في ذلك بحسب حالهم ومن توضع بأقل من مد عجزاء كان بعض الناس قال من توضع بأقل من مد لا يجزئه لأن النبي كان يتوضع بالمد هذا ليس صحيحا وكذلك من اغتسل بأقل من صعي على المشهور قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وهذا الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن مغفل وقال حافظ إسناده صحيح وحسن أبن كثير في التفسير ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضع بالمد وهو في الصحيح عن أنس وقالت بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها كنت آه كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق محدثون يقولوا الفرق وغالب أهل اللغة يقولون الفرق ماذا البخاري بخالق المسلم والفرق أو الفرق ثلاثة آصع والمدران يقولت لكم يقداره على حساب تقدير شعل سيفر تسعة وستين معناه تنجم تضربها في ربع يطلع لك الصاع كي تجيب هذاك الحجم على الصاع بالماء كي تعمرها تمر هذاك صاع تعمرها دقيق تعمرها قبح هذاك صاع تعمرها كذاك صاع لأن هذه المسائل قدرها الشرع بالكيل لا بالوزن لأن الوزن يختلف صاعة مرمى وشكما صاعة جمع موشكما ما صاع شعير طيب الرابع أذكره لكم قول ابن أبي زيد هنا في هذا المعنى تعتقل الماء قال ابن أبي زيد وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسارف منه غلو وبدع الإنسان ماذا بيه هذه مسألة عظيمة بينها لنشر عن رب ينسان أولادنا على تقليل الماء وعلى الاقتصاد في الماء عبادا تتعبد الله تعالى وإن كنت على نهر جار فإن السنة تقلل الماء حتى تتعود على المحفظ على هذا المورد العظيم الذي جعل الله منه كل شيء حي رابعا جعل الإناء على يمينه لأنه أمكن له لأنه يتناول الماء بيمينه فيجعله على يمينه إلا إذا كان ضيقا فيؤقر إلى حمله ليصب به على يمينه فإنه يجعله على يساره. الغسلة الثانية والثالثة والرابعة إن أوعب في الأولى آه استغفر الله الغسلة الثانية والثالثة إن أوعب في الأولى إذا كان الأولى أوعب وأصبح فإن الغسلة الثانية والثالثة تكونان مستحبتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة. وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاث مرات وثبت عنه التلفيق ما معنى التلفيق ثبت عنه أنه غسل يديه اثنتين وغسل وجهه ثلاثه بعض العلماء قالوا يجوز التلفيق لا في خصوص اليدين والوجه بل مطلق وهذا الذي ذكره الترمذي والحديث ورد بغسل الوجه مرتين وغسل اليدين غسل الوجه ثلاثه والحكمة في أن الوجه فيه غضون وفيه تجاعيد وفيه أماكن غائرة العناية به تكون أعظمة من العناية باليدين لأنها لأنهما مسطحتان الإمام مالك رحمه الله وروي عنه أنه كان يكره الاقتصار على الغسلة الواحدة لغير العالم ويقصد بالعالم العارف بكيفية الغسل ويقصد العالم يعني هذا جاء عنه الغسلة الثانية والثالثة كما قلنا البدء بالميامن قبل المياصر أن تبدأ باليمين قبل الأيق باليد اليمنى مثلا قبل اليسرى وهو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله وهذا رواه الشيخان عن عائش وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضعتم فبدأوا بما يامينكم، وقال لغاسلة ابنته ابدعنا بما يامينها ومواضيع الوضوء منها. مش الفعل في النفسي، الفعل في الغير. حتى يتعود الإنسان على هذا التكريم للجهة اليمنى على جهة اليسرى. وده يأكل بيمينه، يكتب بيمينه، ويصافح بيمينه، ويدخل المسجد بيمينه، وهكذا. وهناك أمور يفعلها بشماله طيب السابع لاستياك بعود الأراك مثلا أو بغيره فإن تعذر ولم يجد فليستك بإصبعه عنده ليستك بإصبعه والسواك معلوم الأحاديث الصحيح الذي فيه لولا أنا أشق على أمك لا أمركهم بالسواك عند كل صلاة ورد عند كل وضوء فإنت عذر تعذر عليك ما قلنا استاكى بإصبعه وحديث الاستياك بالإصبع حديث الاستياك بالإصبع هذا رواه علي بن أبي طالب أو هو عن علي بن أبي طالب عند أحمد أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثة وتمضمض فأدخل بعض إصبعه بعض إصبعه في فيه وقال هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحح الحافظ في الدراية بعض طرقه ولم أتمكن من الوقوف عليه بنفسه وإنما نقلته عن كتاب العرف الناشر ولا أحسب إلا أنه قد وقف عليه الثامن والتاسع ترتيب السنن في نفسها مثلًا يتمضّل قبل ان يستنشق رأس بقلن هذا المعنى، فهمت كيف؟ فترتيب السنن في نفسها يا مسح الرأسي قبل مسح العودوني، لأن المسح العودوني عندهم سُنّة، فترتيب السنن في نفسها عندهم يعني مستحب، وترتيب السنن مع الفرائض ترتيب السنن في نفسها وترتيب السنن مع الفرائض هذا عندهم مستحب. العاشر بدء مسح الرأس من المقدم فلا يبدئوا من هنا ثم يرو لأن في بعض الألفاظ الأحاديث ما يوهم ذلك لأن المدقول أقبل بهما وأذبر كلمة أقبل وأذبر من الألفاظ الإضافية تقول فلان أقبل لو كنت تكون الهي ويجيك رأ أقبل لو كنت تكون هنا أقبل فكلمة أقبل وأدبار من الألفاظ الإضافية لا يتحدد معناها إلا مع غيرها فالما تقول أقبل هذا يصح أقبل, هو أقبل. وهذا لكن ورد ما يدل على أنه على أنه بدأ بمقدم رأسه وكلمة بمقدم رأسه ما تحتملش كما تحتمل أقبل لذلك قالوا بأن البدء بمقدم الرأس ثم الرجوع هذا مستحق بدء مسح الرأس من المقدم قد سبق حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر صح ما اكتفاش قال بدأ بمقدم رأسه وكان أقبل وأدبر احتمل بدأ بمقدم رأسه هذه اسمحوا السمحولي نضحك معكم شوية كي واحد يكون ركب معك في السيارة يقول له دورها حلوة ولا لا وين دور هاك يا رجل؟ هاك ما تبين إلا بالإشارة وين هو بتلك دور هاك؟ واضحة؟ أحسن من تقدم للخطر أحسن منها تقدم للخطر خذي، يعني دورها كيف يعني؟ كذلك أقبل وأدبارها لا أعرفيش إذا كنت أنت لهيها أقبلها لهيه وإذا كنت هنا أقبلها لكن إذا قال مثلا في الحديث كما كنت تسمعوا بدأ بمقدم رأسه انتهت أنا إذن قال بدأ فأقبل بهما وأدمر بدأ بمقدم رأسي ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ حادي عشر أو الفضية الحادية عشرة تخليل أصابع القدمين وقد سبق لكم حديث ابن عباس وغيره وهو أن تخليل ورد تخليل أصابع وورد تخليل أصابع اليدين ومن مناقب مالك ونصحه لله ولرسوله ولكتابه ولأيمة المسلمين وعامتهم أنه عندما جاءه بعض تلاميذه ونبهه إلى أن عنده سنة في تخليل أصابع الرجلين فرح قالوا ما سمعت بهذا وأصبح يقول للناس خليلوا أصابع لأنه هو منذر نفسه إلى خدمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم فرجع بدل أن كان لا يرى تخليل الأصابع أصبح يرى تخليلهما وأذكر لكم شيئا استقرادا وهو أن شخصا آتاه وقد جلس في المسجد ولم يصلي بعض العصر ومذهبه عدم الصلاة بعض العصر ولو تحية مسجد فجاءه شاب حدث صغير قال له يا هذا قم فاصلي ناضي صلي صلى زوج ركعات اصحابها اللي ضايرين بيك تصلي يعني مش تشوف صلاة قال له هذا رجل عمرني بالصلاة فصليه وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا اركعوا في تفسير القرطبي في صورة في هذه الآية تعشوت المرسلات وإذا قيل لهم ركعوا وجاء أن رجلا جاءه وكانت السطرة أمامه هذه لا أذكر الموضع الذي رأيته فيها قال له تأيّه هذا تقدم إلى السطرة فتقدم وهو يقول وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الرجل يعني هذا كان متواضعا إذا نبه إلى خير انتبه ورجع ما كان عنده هذه الحاجات اللي رأيهم عن بعض الناس الذين يزعمون أنهم يتبعونه مذهبا مال. وتعلمون قصته مع أبي جعفر المنصور عندما طلب منه أن يأذن له في تعميم مبطئه على عباد الله قال لا فهذا مالك نعم إذا لم يارد في السنة شيء ولم أقف على شيء فخلل خلل والله ورد كيفية نمع شوف الإنسان إذا اختار كيفية به أدي حكم شرعي وما يديرهاش السنة شأنه صباحا هو يجيب حالة من عنده ولم ترد في السنة ثم بعد ذلك يقول هذه هي سنة لا أنت اختار كيفية إذا واحد دارها خل إذا واحد دارهاك وخلل خلل لكن كنا يجيب كيفية يخلل بها ثم تصير سنة لا هذا أنت ديرها هذه فعلها الإنسان جاء هذا مع بالخنصر. اذن تر واش كنا وين كنا جميل. تخليل أصابع القدمين الظاهر كما قلنا والله أعلم وجود ذلك لما تقدم في فرائض الوضوء لكن كيف ما نقول لكم حتى وان كان المعتقد والمجزوم به عند الإنسان أن الرجلان يغسلان ولا يترك منهما شيء ولكن مع ذلك جاء فيهما خلاف انتم تعرفوا الناس فيهما ما بين مفرط ومفرط مفرط هو اللي شاف باللي الرجلان وإن كانوا هذا سؤال قدمها حدو الإخوة ما أفكر هذه الرجلان إن كانت عاريتين ينبغي للإنسان أن يعمهما بالماء وأن يسبغا لا فيهما وأن لا يترك لمعاتا ويل للعقاب من النار إن كانتا مغطاتين إن شاء وقد لبس ما يغطيهما على طهارة فله أن يمسح الخف توفق عليه وهو المجلد الظاهر غير المجلد الظاهر من الجوارب المنعالة أو غير المنعالة هذه مختلف فيها المهم الآية وأرسل وجوهكم وإيديكم إلى المرافق هذا عطف على المغسول فتتنزل وتنزل على حالة كشف الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه ورجلاه عاريتان مسعى عليه عاريتان غسى وقالوا إلى العقابل من نار على لمع حالة التغطية تحمل عليها قراءة الجر قراءة الجر تعني المسح لكن تحمل عليها بمعية السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لابساً للخف أو الجورى بمساحة هذا توجيه لقراءة النصب وقراءة سنوا وجوهكم وإيديكم والمرافق فسحوا برؤوسكم وأرجو لكم حالة الجر للمسح في حال التغطية وحالة النصب قراءة النصب هي للغسل في حال كونهما عارية بعض الناس يقول لك يقول لك كيفش تقول لي لمعة واحدة لمعة واحدة لا يعني لا يتسامح فيها ومع ذلك تقول لي المسح هذه لمعة في حالة كون الرجلين عارية من كانت مغطاة جاء المسح إذا قلنا تخليل أصابع القدمين قلنا والصواب أن ذلك واجب لما تقدم في فرائض الوضوء. <الوبايات> <تصفيق> ثم قال رحمه الله تعالى هذه وأحد عشرة. والله عشرة. البيت الذي بعده. وكوره الزيدو يعني زيادة. وكوره الزيدو على الفرض لا دامسحين وفي الغسل على ما حدده. أخبر في هذا البيت أن الزيادة على ما فرض في الوضوع مكروهة إذا زاد الإنسان على ما فرض في الوضوع من المحل من المحل هذه ما يزيد؟ الغسل ثلاثا زيادة تكره لكن الزيادة متى تكره إذا علم أنه قد أوعب استوعب بالغسل فإن شك وعلم أنه استوعب هل يبني على الأقل لو على الأكثر إذا شك إذا علم أنه استوعب ولكن قال هذا الغسل الثانية ولا الثالثة هل تستحب الثالثة هذه الثالثة ولا الرابعة أليه على الأقل المشيخ ما الصلاة لأنه استوعب والظاهر استوعب طواف شك هو الشدير يبني على الأقل الصلاة شك هو الشدير يبني على الأقل بالصحرروظ عالما أنه أو عب واستوعب ولكن شكه لهذه الثالثة ولا الرابعة يقول هذه هذه يعني هذه خلاص يعني يكتفي بهذه هذه الثا الثالثة ولا الرابعة فلا يزيد فلا لا على المجازع نعم فمن زاد فمن نعم فمن زادا أو نقص لكن أو نقص هذه طوعنا في هذه اللغة من زاد أو نقص فقد تعدى يمكن حمل أو نقص يمكن حمل أو نقص على يعني يمكن هذه اللفظة أن يعتارض على كونها الشاذة وقد بين ذلك في العجلة المهم أن الزيادة على الفرض الزيادة على المحل الذي يغسل مكروها والزيادة أيضا في الأعداد مكروها وكره الزيد على الفرض الزيد على الفرض وكره الزيد على الفرض الزيدة على ما فرض في الوضوء مكرهة لا فرق بين المنسوح والمغسور وقد أطلق الفرض هنا على التقدير على ما هو مقدر في العضو مثلا لا على الواجب لا يقصد الواجب هنا بل على المقدر غسله في العضو فلا يزاد في الرأس على المسح والردي مثلا والأذنان يمسحان مرة كم يمسحان من مرة مرة واحدة فلا يزيد وزيادة على الغسلات الثلاث ذلك تكره وقيل إن الرابعة تمنع والظاهر هذا الظاهر أن هذا غلو وسرف فلا يزيد كمن زاد مثلا شوطا كمن زاد شوطا عمدا في الطواف ليس بالبعيد أن يقال بأن الطواف باط ما الدليل؟ كل عمل لسعالها لكن إن شك عاريف شك في الصلاة شك في الطوار لا بس لكن في شك وهو عارف اللي أو عب لازم الشيخ له <تخليل> هذا يخلى يخلى يخلى الرابع هذا خلى لمع لكن إن عاد فغسل له وجه ذكر عارف اللي مجاز تخليين بكرة إن عاد وغسل له وجه لكن ينتصر على التخليل سيج. سووا لنا عليا قبيلة. إذن قال؟ وكورها الزيدوا على الفرض لا دا مسح وفي الغسل على ما دا. زيدوا هذا البيت؟ كم ساعة؟ عشرين؟ أوديتو نص ساعة قهوة. قديتو <تصحيح> نص ساعة قهوة. ما حسبتو هاش؟ والجنازة؟ حلو... <تصحيح> طيب. طيب نزيدوا هذا البيت خلاص يا سيد؟ كل المكروهات ونشرع في قاعدة المواخذ. وكوريه الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على محدد أهل المذهب على عدم مشروعية الزيادة على الحد الذي ذكر في غسل العضوي ومسحه وهو ما يسمى بإطالة الغرة وذكي نقول نبي أن التحجيل هذا ثبت في حديث أبي هوريرة وهو في غسل اليدين وفي غسله الرجلين أما غيره ما فلا وقد ذهب بعض العلم إليه منهم الإمام بن عبد السلام وهكذا إذا لعلنا نكتفي بهذا عند البيت الخامس عشر درسنا خمستاشر بيت وفي الأشياء تصلوا لنا لحين. بصراحه بعد كل شي حنك الله وما